حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما اذب وان ما انت تتخذ فيهم حسنا قل يا ذا القهر ان ما انت تحمل لو تتخذ فيهم حسنا قال ام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 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَذَاءً الْحُسْنَى وَسَنَكُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا وَأَمَّا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 كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ من ومن دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا حتى إذا بلغ بين السجين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج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 فهل نجعل لك قرجا على أن تجعل بيننا وبينهم شدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قال ما مكنني فيه ربي خير أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى له نارا قال اتوني افرغ حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاع ان يظهره وما استطاع له نقبا فما استطاع hấ mua Ta có